بل كنتم القوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل للمجرمين إنا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 ما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المصلصين أولئك لهم رزق معلوم ثواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم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 يتسألون قال قوم.